خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاكبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين.